فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ لَغْشَاءٌ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَيُّ يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوهُ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوهُ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ